الله أن يدمن في كربلا سفكا لم يجري في الأرض حتى وأن يخي ضلال بالطفوف غدا يأت على حريب رسول الله فالدهياء يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حميه دين الله اتركا راذب للغيم مدبا وويل ورشد لا يدري طمئن ايدا دهم واوي كان من شرع الاسلام قاد افكاء هائراء الىه اين الانجال المسلمين لمبا وغايف صار يزيد بينهم يا يا فكيف من يا اب كيف يسلم مني شركاي وا ويلا وقع يا, يا حمله هند عن الشركاي التوحيد في فمه بس ما ولا بسيفه ما فداك يا يا يا اب ما ارتبط الدين الحبيب في شفاه الا اذا درو سُفِكَ يَا يَا يَا يَا يَا يَا إِنْ كَانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِيمِ بدأ وقلتك من فرق دمي ذبحي للشعاء وإن أكبد ومهوعد يقل له يدينا الله بضحي لك ابعباس البطل اللي اسمع شوف هالتوحيه هاي العظيمة. يستحق الدين ولا <تصفيق> اي قل لحسين بعد يادي بضحيلك ابو عباس البطال ازهار يا بضحي لك. <تصفيق> <بعباس> البطل يا يا يا رمح قد خيل مزموم جاسم الهدور ضحايا ايي ببح رجالي وعبد الله الطفي الازراء اسي ابو بنفس ما كل لاجلك الحد avezئволsman